أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تضيع فليقا من الذين هم كتاب يومتكم I uh, don't Oh <sighs> الله. ففي رحمة الله فيها الخالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما العالمين.